شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن لبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصدونها يوم الدين وما هم عنها بغام وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شعيئا ولم يمر يوم إذ لله.